فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِعُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ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 129. وذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار 124. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم وكعي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة 119. كَمَا زُجِّنَ كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار, وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 111. وأنهار من خمر لذة للشاربين 112. وأنهار من عسل مصفى 113. ولهم فيها من كل رَبِّهِمْ ومغفرة من ربهم 114. كمن هو خالد في النار وسقوا فقطع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 119. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بوته فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله 129. واستغفر لذابك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال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 114. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم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 فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحل القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونا نكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبيل أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم